إنسان إذا ما لا سوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فو لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيه أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا وارد.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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والبقية الصالحة خير عند ربك ثوابه وخير مردا أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتي مَا لو أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أَن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم